وَلا قَ أَ حَنَلَ موسَ أَْ أتْبِ عذادِي حَْرِ بَ لَهُم ولقد َ لَهُ طَري ق في بَحر بَثَّ تَخافُ دَوكَم وَلا تَقشَ فبَ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم بما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم بما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا وأضلت ال أُنْهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن لُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي لُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ومن يحلى عليه غضبي فقد هوى ومن يحلى عليه غضبي فقد هوى وانني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم إلا فانتاب وآمن وعل طالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم وعليلت إليك رب لترضى قال هم أولئي على أسري وعليلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله مستامري أَنَفَلْنَا قَرْفَةً فَظَّكَ قرفت مِنْ بَعْدِهِ وَأَضْغَهُ مُسْتَأْنِرِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ قَا يَا قَوْمِ أَلَم يَعدَكُمْ رَُّكُم وَعدًا حَثَنَا قَالَ يَا قَوْم أَلَم يَ علَكُم رَبكُمْ وَعدًا حَكَنَاء ففَقَالَ عَلَكُم مُرِحَحددُ أَمْ أأَلََتُمْ أَ يَ حِيلَ عَلَكُم أَتَقَالَ عَلَكُم أم أردتم أَنْ أَوَتُم أيأَ حِيلَ عَلَكُم أَنْ أَوَتُم أَ ح عَلَكُمْ غَرَبُم مََِِّّكُم فَأَقْلَكُم مَوْعِدي أَْأَلََتُم أَ حلَ عَلَكُم غرَبُم بِروبِّكُم قَدْ عَمَا لَقَدْ لَفْنَا مَوْعِدَك بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا قَدْ عَمَا لَقَدْ لَفْنَا مَوْعِدَك بِمَلَكِنَا لِقَوْمٍ فَقَدْ ثَنَاهَا ثُمَّ لَنَا أَوْدَغًا مِنْ زِينَةِ الْقَمَرِ فَقَدْ ثَنَاهَا فَقَدْ ثَنَاهَا